إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيساء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 ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم مخالطين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسرا يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنو خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا